50 languages <تصفيق> <تصفيق> في, في <تصفيق> هذا المكان غير هل هذا المكان غير محجوز؟ بوك سورا هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ بكل سرور. بكل سرور. كم تروى كيف وجدت الموسيقى؟ com quina música? Una mica massa forta. Alta una mica. Alta la banda toca molt bé. Però la banda toca molt bé. Però la banda toca Ve sovint aquí vostè? هل تأتيرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ اجلميرة no. غذا لا هذه هي المرة الأولى؟ لا هذه هي المرة الأولى أنكر نوعبييبنجود لم أكن هنا من قبل أبضا لم أكن هنا من قبل أبدا؟, لم أكن هنا من قبل أبداً. هل تريد ان ترقص هل تريد ان ترقص ميستار بوتسي ممكن لاحقا ممكن لاحقا. لا أستطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان جيدا اس هذا سهل جدا هذا سهل جدا لي ليوك صنعة انا أريك أنا أريك no. مليونضية لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى أست بر؟ هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ Sí, el meu amic, Chicot. نعم, أنتظر صديقي. نعم, أنتظر صديقي. Ja hi arriba d'allà al fons. هو يأتي هناك, بالخلف. هو يأتي هناك, بالخلف. <سؤال>